رضي الله عنه انه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري فاذا اتى الليل مكثت الى جانب باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لعله يريد شيئا وفي لفظ أن شابا من بني أسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لمن يخدمه ألا تريد شيئا أو سلني سلني يقول ربيعة رضي الله عنه وكنت إذا جن الليل مكثت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد شيئا فكنت أسمعه يقول الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله رب العالمين يقول ربيعه رضي الله عنه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا ربيعه وقد اعددت له طهوره يعني اعددت الوضوء اعددت ماء الوضوء وقد اعددت له طهوره فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعه سلني فقلت يا رسول الله أنظرني وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم يا ربيعه ألا نزوجك فقلت يا رسول الله وكيف لي أن أتزوج وأنا لا أملك شيئا فقال صلى الله عليه وسلم يا ربيعه تسلني فقال له ربيعة أنذرني يا رسول الله. قال ربيعة رضي الله عنه. فتفكرت في الدنيا فإذا هي زائلة فانية. فتفكرت في الدنيا فإذا هي زائلة فانية. وذكرت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. فلما اصبحت قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا ربيعه ويحك يا ربيعة من أمرك بذلك أو من دلك على ذلك قلت ما أمرني أحد يا رسول الله ولكني تفكرت في الدنيا فإذا هي زائلة فانية وذكرت مكانك من الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيعه فقلت هو ذا يا رسول الله فأطرق صلى الله عليه وسلم ثم قال لي فأعني على نفسك بكثرة السجود الحديث إخوة الكرام هذا حديث جليل جمع جملا من الفوائد والآداب التي ينبغي علينا أن نقف عليها وسأقف على بعض تلك الفوائد لعل الله أن يوفقنا لعمل ربيعه فنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ربيعه ابن كعب الأسلمي رجل فقير من أهل الصفه لا مال له ولا زوجة له ولا مسكن كان يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ما يسكن به في بيت فكان يسكن في مسجد رسول الله. صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن أهل الصفة هم أضياف الرحمن يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هم قوم فقراء لا مال لهم ولا سكن ولا زوجة ولا مهنة لهم يمتهنونها يجتهدون قدر استطاعتهم لكنهم لا يملكون شيئا فكانوا يبيتون في مكان محدد ومعروف إلى الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرغون لعبادة الله وللجهاد في سبيل الله فإذا سمعوا صوت الداعي فإذا بهم يلبون ويسبقون إلى الصفوف الأولى في الجهاد في سبيل الله فكان ربيعه من أولئك الفقراء لا مال ولا زوجة ولا يملك من الدنيا أي شيء وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبك بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خدمته قربة إلى الله تعالى خدمه رسول الله والقيام على أمره قربة لله عز وجل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به الآن قربة عظيمة تقرب العبد إلى الله عز وجل التمسك بما سنه صلى الله عليه وسلم الائتمار بأمره والانتهاء عما نهى هذه من أعظم القربات التي تقربك إلى الله عز وجل فكان ربيعه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال النهار فإذا جن الليل مكث إلى جانب باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعله يحتاج شيئا بالليل فأكون أيضا في خدمته اسمع ربيعة قلت أنه فقير من أهل الصفة لا يؤبه له, لا يؤبه له ولا ينظر له لأنه رجل فقير لكنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي تمرين لو أقسم على الله عز وجل لأبره فهذا الرجل الفقير كان عند الله عز وجل ذو مكانة عظيمة تقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ولذا ذكر في بعض الروايات مهملا لم يسمه الرواة قالوا أن رجلا, رجلا من بني أسلم لا يؤبه له فهو كما ذكرت لكم الآن من وصفه وحاله أن شابا في بعض الروايات فقد كان شاباً يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والفائدة الأولى إخوة الكرام إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالعبد لا يصل إلى الله بماله ولا بولده ولا بنسبه ولا بوزارته ولا بملكه لا يصل إلى الله عز وجل إلا بالعمل الصالح راجعوا التاريخ وانظروا فيه كم من رجل غني كم من ثري كم من ملك وأمير ووزير لا تسمع لهم ولا تعرف عنهم شيئا لم يذكرهم التاريخ بشيء لكن انظر إلى الصالحين وإلى العلماء وإلى الأئمة فقد حفظ الله عز وجل ذكرهم وأسماؤهم مدونة في الكتب إذا ذكروا ذك ذكروا بالخير لأنهم كانوا صالحين كانوا دعاه ومعلمين للناس فذكروا وخلد الله عز وجل ذكرهم في الدنيا وكذلك في الآخرة وقد صدق الله عز وجل حيث قال بعد ذكر الانبياء والمرسلين وتركنا عليه في الآخرين كما في صورة كما في الصافات بعدما يذكر كل نبي يقول وتركنا عليه في الآخرين أي خلدنا ذكره إلى أن تقوم الساعة يذكر فيثنى عليه ويترحم عليه إذا إخوة الكرام إن أكرمكم عند الله أتقاكم فربيعه كان فقيرا وكان خادما لكنه تقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات فخلد الله ذكره ورفع الله عز وجل أمره وباء من وتبوأ منزلة عظيمة عند الله عز وجل ولذا انظر إلى فقه الرجل قال أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك قال هو ذا لا أريد إلا هذا يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم سأل فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيؤدي ما سأل ولن يتخلف صلى الله عليه وسلم فربيعه رفع ذكره عند الله عز وجل وعند الناس بعمله الصالح إذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن آل أبي طالب ليس لي باولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين إن آل أبي طالب إن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذل جهدا عظيما في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل جهدا ومالا وافنى عمره في آخره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحابى أحد في دين الله فقد مات أبو طالب كافرا مات أبو طالب على الشرك فهو في نار جهنم عياذا بالله ما نفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أي بنجاته من النار إلا أنه قد خفف عليه شيئا من عذاب النار كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه فهو في ضحضاح من النار يغلي بها دماغه وهذا أخف أهل النار عذابا لكن ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من عذاب النار إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى فبتقوى الله عز وجل يتفاضل الناس لا بالملك ولا بالمال ولا بالولد ولا بالعشيرة لا يتفاضل العباد إلا بالعمل الصالح أن شابا من بني أسلم وتلك هي الفائدة الثانية في الحديث لقد كان ربيعه شابا في ريعان شبابه ولا شك أن فترة الشباب مدعاة لمعصية الله وجلب الشهوات فإن الشباب في فترة القوة والحيوية تكون تلك الفترة أكثر ميلا إلى الهوى والشهوات، ولذا فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث قد اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، إن الله لا يعجب لشاب ليست له صبوة، والصبوة أو الصبوة. هي الميل إلى الهوى يعني يعجب الله عز وجل لشاب قد, جمح قد كبح جماح نفسه واستطاع أن يملك شهوته وصار في طاعة الله عز وجل لا يعصي الله إذا فتره الشباب فتره ميل للهوى والشهوات فمن ملك نفسه فيها فله أجر عظيم عند الله عز وجل ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فمن هؤلاء السبعة وشاب نشأ في عبادة الله وشاب نشأ في عبادة الله وفي رواية سعيد بن منصور وشاب أفنى شبابه ونشاطه في طاعة الله وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يزوجه أبوه امراه من قريش فلا ينظر إليها ليلة زفافه بل مده ثلاثه أيام لا ينظر إليها فليله قائما لله عز وجل وفي نهاره صائم فصيام بالنهار وقيام بالليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه ثم وعظه وقال له يا عبد الله بن عمر في كم تقرأ القرآن قال في كل ليلة أقرأ القرآن كل ليلة صلاة وهو يصلي أقرأ القرآن كل ليلة فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمرو يا عبد الله ابن عمرو كيف صيامك قال أسرد الصيام سردا فقال إنك لا تطيق ذلك فإن لعينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فاعطك الذي حق حقا يا عبد الله بن عمرو حسبك ان تقرا القران في كل اربعين ماذا قال عبد الله وهذا هو محل الشاهد من الحديث ماذا قال عبد الله قال يا رسول الله اطيق اكثر من ذلك دعني استمتع من قوتي وشبابي دعني أستمتع من قوتي وشبابي إن العبد إذا أجبر نفسه على طاعة الله ورودها فإن النفس أمارة بالسوء كما أخبر الله عز وجل فإذا رود العبد نفسه على طاعة الله تعالى وعودها على ذلك فإن العبادة بالنسبة له متعة ولذة وانس بالله عز وجل حتى يصير حاله أنه يستوحش من مجالسة الناس ويأنس بالله عز وجل فكلما خلا بالله تعالى ذاكرا أو شاكرا راكعا أو ساجدا أحس بلذة ومتعة لا يشعر بها أحد إلا من كان على حالته وهذه المرتبة مرتبة عظيمة تحتاج إلى مجاهدة النفس أولا وقد أثر عن بعض الصالحين أنه قال كنت كانت صلاة الليل تشق علي عشرين سنة ثم استمتعت بها عشرين سنة بعد ذلك كان يشعر بالمتعة في العبادة والطاعة وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال يعني بالصلاة أرحنا بها يا بلال ووالله إن حال الكثير إن حال الكثير منا في هذه الأيام أرحنا منها يا بلال أقوم فأصلي حتى أستريح حتى أضع عن عاتقي هذا الحمل فالعبادة كأنها حمل صقيل نحمله على أعناقنا كلا بل هؤلاء كانوا يشعرون بلذة ومتعة في العبادة لأنهم تغلبوا على شهوات النفس دعني يا رسول الله أستمتع من قوتي وشبابي يعني ذرني أريد أن أفني الشباب والصحة والقوة في طاعة الله عز وجل قبل أن يكبر السن وأن يشيب الشعر وأن ينحني الظهر ثم بعد ذلك لا نعبد الله إلا قليلا وكان بعض السلف يقول يا معشر الشباب يا معشر الشباب اعملوا وقد أثر ذلك عن حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها وهي من التابعيات كانت تقول يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب هو القوة فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله ففي أول النهار الشمس تملأ جميع المعموره كذا العبد في فترة الشباب يستطيع العبادة والاجتهاد يستطيع أن يتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل في النصح والإرشاد في الذهاب إلى أي مكان فإذا كبر السن ضعف المرء عن كثير من تلك الأعمال وكان أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه يقول يا معشر الشباب اجتهدوا فوالله والله لقد تركت كثيرا من صلاتي وكان أبو إسحاق يصلي بألف آية رحمة الله عليه وبعد أن كبر سنه وضعف عظمه وكان لا يستطيع أن يقوم من تلقاء نفسه كان إذا أوقفوه للصلاة قرأ وهو قائم بالبقرة وآل عمران ثم قال بعد ذلك لقد ضاعت مني صلاتي فكيف كان حاله في شبابه إذا إخوة الكرام أن شابا من بني أسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشاب أبصر الطريق وعرف الغاية فاجتهد أبصر الطريق وعرف الغاية فاجتهد لم يضيع شبابه في قيل وقال لم يضيع شبابه في الجدال لم يضيع شبابه في أشياء تافهه فرقت الأمة وأذهبت عنها عزتها بل اجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل عرف الطريق وأبصره فثبت عليه وصار فيه إنه ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري طوال النهار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ من يخدمه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها وهذا خلق كريم وتلك سنة مفقودة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يعطي من أهداه شيئا فكان يكسر أن يقول لمن يخدمه سلني سلني لاحظ معي ربيعه يقول كنت أخدمه نهاري فاعددت له طهوره الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الفقير لا مال له لا زوجة له لا يملك شيئا من الدنيا والقائد الأعلى وأمير المؤمنين والإمام الأعظم والنبي الكريم يقول له سلني يا ربيع تخيل أنت لو قيل لك ذلك وأنت في حالة ربيع ما الذي ستطلبه ستطلب زوجة وتطلب خادما وتطلب بيتا أقل شيء أن يكون عندك بيت تسكنه وأن تكون عندك امراه تسكن إليها وأن يكون عندك خادم يخدمك كما كان في هذا الزمان فقال سلني يا ربيعه لكن ربيعه رضي الله عنه رجل فطن صاحب همة عالية لم يتعجل فقد أتته فرصة لا تعوض سلني يا ربيعه وإذا سأل ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فقطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلبي له سؤله. قال أنظرني يا رسول الله وها هنا فائدة أن المرأة لا يتعجل في أموره بل عليه أن يتانى وأن يفكر فإياك إياك والعجلة فإن المرأة إذا تعجل ولا سيما في الأمور العظيمة لا تلج بابا ولا تسلك فجا إلا بعد أن تمعن النظر في أي موطن ستضع قدمك لأن القدم قد تزل وربا زلة وقع فيها العبد لا تقوم له قائمة بعدها أبدا رب زلة يقع فيها العبد ورب باب مغلق يفتحه العبد على نفسه فيلج هذا الباب ثم بعد ذلك لا يستطيع الخروج منه أبدا لا يستطيع الخروج منه أبدا والواقع خير دليل على ما أقول فتفكر ثم قال أنظرني يا رسول الله أنظرني يا رسول الله لما جاء أشج عبد قيس مع قومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل الناس وكانوا قد أتوا من السفر بثيابهم الرثة والغبار يملأهم والعرق ورائحتهم ليست بطيبة فعجلوا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رجلا منهم تمهل ونظر في الأمر فإذا به داخل على سيد الناس فتمهل حتى ربط ناقته ثم هيأ نفسه وأصلح ثيابه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة طيبة جميلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مادحا إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله قال وما هما يا رسول الله قال الحلم والأناه أتأني قال الحلم والأناه فالله عز وجل يحب تلك الخصلة ربيعه يقول كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الروايات سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حتى انام او امل يعني النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل يذكر ربه صلى الله عليه وسلم طوال الليل يذكر الله يقول ربيع حتى أنام أو أمل وتلك فائدة وقد وضع العلماء هذا الحديث وبوبوا فوقه باب ما يقوله العبد إذا استيقظ ليلا أو إذا استيقظ بالليل من نومه فقد بوب الإمام النسائي هذا الباب في سنن وذكر هذا الجزء من الحديث فهذا ذكر يقوله العبد إذا استيقظ من النوم نمت ثم استيقظ بالليل فقل سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وهناك اذكار أخرى وارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها العبد إذا استيقظ من نومه ليلا فكان يسمعه يقول ذلك. قال فقال لي سلني يا ربيعه قلت انذرني أنظرني يا رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه داه وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فقال سلني يا ربيعه فقلت انظرني يا رسول الله ربيعه قضى ليله الله عز وجل به عليم يفكر في كل شيء لكن ربيعة رضي الله عنه ام عن الفكر والنظر يقول فنظرت إلى الدنيا فإذا هي فانية زائلة لا تستحق من العبد أن يقاتل أخاه عليها لا تستحق من العبد أن يفني عمره وأن يضيع زهرة شبابه لا تستحق من العبد أن يضيع أيامه في هذه الدنيا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني هي الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما أخبر الله عز وجل يقول ربيعة وقد أبصر الأمر إبصارا صحيحا قال فإذا الدنيا زائلة وفانية لو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاه أو زوجة فأنكحه أو مسكنا فأسكنه فهذا سيزول مدة قصيرة تقضيها في هذه الحياة ثم بعد ذلك تنقضي الحياة ولا ينتفع العبد يا إخوتي من دنياه إلا بطاعة الله عز وجل فافق هذا لن تنتفع من دنياك. إلا بما يقربك إلى مولاك لن تنتفع من هذه الدنيا إلا بطاعة الله عز وجل فعليك أن تبذل الجهد في طاعة الله ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالي والدنيا إن مثلي ومثلها كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وانصرف مسافر طريق استراح في استراحه ثم امضى سفره أمضى سفره الى البلد التي سيذهب اليها وتلك هي الدار الاخره وان الدار الاخره لا هي الحيوان يعني هي الحياه ولكن اكثر الناس لا يفقهون لا يعقلون اذا ربيعه يقول فتفكرت في الدنيا فاذا هي زائله فانيه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم من الله بمكان يعني له مكانة عظيمة فإذا دخلت أنت على وزير لا يكون حالك كما إذا ما دخلت على رئيس أو ملك وإذا قال لك ملك من ملوك الدنيا سلني فلا شك أنك ستفكر في شيء عظيم يليق بحال هذا الملك فما بالك بملك الملوك رب العالمين وما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سلني يا ربيع قال فإذا الدنيا زائلة ثانية وإذا هو بمكان من الله فلما أصبح انظر إلى علو الهمة وكن دائما عالي الهمة فإن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطلب دائما أعلى الأمور ولا سيما إذا كان ذلك في الأمور التي تقربك إلى الله عز وجل يقول الحسن البصري من نافسك في الدنيا فلقها في نحره لا تساوي شيء من نافسك في الدنيا فخله ودنياه ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيها قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ذلك اسم الإشارة هذا يعود على أي شيء ذلك يعود على ما ذكر قبل الآية من الجنان وفي ذلك أي في الجنة فليتنافس المتنافسون يقول عمر رضي الله عنه اتني مال فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته الى عمل ابدا تنافس مع انه لم يعلم ابا بكر انه يتنافس معه وابو بكر لا يعلم لكنهما يتنافسان وهذا حال المؤمن لا يحب أبدا أن يكون أدنى من أحد في طاعة الله عز وجل أو في عبادته يقول جاءني مال قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته إلى عمل أبدا قال فأخذت شطر مالي ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت المال في حجره فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر قال أبقيت مثله يعني أخذت نصف المال لله وأبقيت نصف المال لاهلي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فإذا بالصديق رضي الله عنه فإذا بأبي بكر الذي لا يسبقه أحد إلى الله عز وجل فإذا بأبي بكر الذي أبى إلا أن يدخل الجنة من أبوابها الثمانية يأتي بصرة عظيمة من المال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت الله ورسوله أبقيت الله ورسوله فقال عمر الفاروق رضي الله عنه والله لا أسابقك ابدا والله لا أسابقك أبدا إخوتي إن الناس يطمعون أن يدخلوا الجنة من باب. فأبو بكر رضي الله عنه يأبا يا إلا أن يدخل من الثمانية قال صلى الله عليه وسلم مرة بعد صلاة الفجر أيكم أصبح صائما قال أبو بكر أنا أيكم عاد مريضا الليلة قال أبو بكر أنا قال أيكم تبع جنازة قال أبو بكر أنا قال أيكم تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا قال ما في امرئ إلا قيل له ادخل الجنه من أي ابوابها شئت فهذا هو ابو بكر انظر كيف جمع بين تلك الاعمال جميعها في يوم واحد تبع جنازه أصبح صائما تصدق على تصدق على فقير عاد مريضا كل تلك الأعمال تدل على حرص شديد على طاعة الله عز وجل فأبا الا يسبقه أحد فإن استطعت الا يسبقك إلى الله أحد ففعل ربيعه كان صاحب همة عالية قال أسألك مرافقتك في الجنة قال ويحك يا ربيعه ربيعه ليس رجلا فقيها ولا عالما من علماء الصحابة لكنه رجل عابد يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات قدر استطاعته ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإي من أمرك بذلك أو دلك على ذلك قال ما دلني أحد ولكني تفكرت في الدنيا فإذا هي زائلة فانية خلاص كل حاجه اهتفنا ثم لا يبقى للعبد منها إلا ما تقرب به إلى الله عز وجل وإذا وتفكرت فيك فإذا أنت بمكان من الله عز وجل فقال يا ربيعه أو غير ذلك عظيم سؤال عظيم جدا أن يرافق ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا احد يصل الى منزلته صلى الله عليه وسلم قال او غير ذلك قال هو ذا فرصه لا تعوض فاطرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني فكر مليا ثم قال فاعني على نفسك كما ذكرت ان النفس لاماره بالسوء قال فاعني على نفسك بكثرة السجود بكثرة السجود فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم لا بد أن ننتبه إليه إذا أردت أن تغلب الشهوات فعليك بالصلاة إذا أردت أن تتقرب لرب الأرض والسماوات فعليك بالصلاة إذا أردت أن تذل النفس فعليك بالصلاة أي أن تذل النفس لله عز وجل فإن السجود عبادة عظيمة العبد يضع أشرف شيء فيه تلك الجبهة يضع جبهته ذليلا منكسرا بين يدي الملك جل في علاه ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسمع هذا الحديث الجليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء رجل من التابعين يسأل ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان ثوبان كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان دلني على عمل يدخلني الزنة فإذا, فإذا بثوبان يعرض عنه فسأله ثلاثا يا ثوبان دلني على عمل يدخلني الجنة فقال ثوبان لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ماذا قال له قال يا ثوبان إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة فكثرة السجود, فكثرة السجود يدخلك الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إذا ففي السجود سر عظيم حيث يذل العبد لله رب العالمين اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم نسقر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم منصر الاسلام وعز المسلمين اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين اللهم منصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الظالمين سلطان مبينا اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيت ولا مدينا إلا سددت دينه ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا مسافرا إلا ردت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.